إن النفس لأمارة بالسيو إذن هي تقرب مثل هذه القضايا هذه القضايا الأتقادية المعرفية التي التي جزء هي من الإيمان ومتعلق بها التصديق هذه القضايا ليست هي القضايا التي حارب عليها الأنبياء وليس هي التي من أجلها جردة السيوط ولا من أجلها أقيمة الجنة ولا من أجلها أقيمة النار. إنما التوحيد الذي أقيم من أجله دين الله عز وجل هو مسائل جلوهيا أن توحيدك لله من خلال إرادتك وعملك أما أن تثبت لله توحيده أن الله واحد في ذاته واحد في أسماءه واحد في صفاته فليس هذا هو التوحيد الذي فقط مطلوب من الإنسان، بل هو من أجل لماذا أقيم توحيد الربوبية ما بيننا صادقاً، من أجل أن يبين به توحيد الله. يعني الله يقول لك أنا الذي خلقتك، فلماذا تعبد غيري؟ أنا الذي أرزقك، فلماذا تشكر غيري؟ أنا الذي أمنعك، أمنعك بمعنى أحنيك، فلماذا تتواصل على غيري؟ واضح، فإذا توحيد الربوبية قيمة من أجل القرآن من أجل دليل توحيد هو دليل لتوحيد الإلحاد هذه قضية لنا فلذلك قول هؤلاء الناس أن الإيمان هو تصديق الخبر فقط والقول جعلوه قالوا البدع وأغلبهم من الأشاعرة الذين يقولون بهذا القول جعل الإيمان فقط هو التصديق والتصديق عندهم هل يزيد وينقص؟ حال واحد لأن نقص شكل ولذلك الإيمان عندهم ما هو الإيمان هو الاعتقاد الجاذل على أمر حقيقي اعتقاد الجاذل إذا أصابه الشكل فحينئذ يكفر منه إذن هل الإيمان عندهم قول وعمل؟ ليس قول وعمل هو التوضيح حتى لا يجعلون أعمال القلوب من الإيمان أعمال القلوب اللي هي التوكل، الإحباط، الإنادا ليس من الإيمان، هو تصديق وخبر الله. الشيء الثاني الشو بد واحدة تصديق عندهم والشعب لا تتكرر، ولذلك عندهم هل يجوز عندهم الاستثناء في الإيمان على هذه القاعدة؟ هل يستثنون في الإيمان؟ لو قال رجل أنا مؤمن إن شاء الله ما هو عندهم شاعر، ولذلك عندهم الاستثناء في الإيمان كفر. والغريب ان الاشاعره الذين يقولون ان الايمان هو التصديق ودليل التصديق هو القول يقولون بالاستثناء في الايمان احنا قلنا سابقا الاشاعره جماعه ملتقين صحيح جماعه يقولون ما لا يعلمون ويريد ان يوفقوا فيوثق فلا يوثق فالغريب جدا الايمان عندهم التصديق ويقولون بالاستثناء كيف طبعاً أبو الحسن الأشعر كان جاهلاً عليه رحمة الله كان جاهلاً بحقيقة مذهب أهل السنة في مسائل كثيرة فمرات كثيرة يصل إليه حكم من أحكام أهل السنة فيأخذه من غير أن يعرف كيف نشأ هذا الحكم ولكن يأخذه ليقرره على عقيدة ما وعلى طريقه ما فنظر فوجد أن أهل السنة والجماعة قالوا بماذا؟ قالوا بالاستثناء في الإيمان أهل السنة والجماعة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله هذا هو مذهب أهل الملة كيف يستثني وهو يقول الإيمان هو التصديق ولا يجوز أن يتعدد ولا يتشعب. فذهب إلى تفسيره إلى الناحية التالية قال الاستثناء ليس باكبار الحال كما بينا. نحن قلنا الاستثناء عندها الاستثناء بشبار الحال هو الآن لا يجزم أنه مؤمن كامل الإيمان بسبب أنه لا يستطيع أن يقول أنا أتيت بجميع مراتب الإيمان الواجب وكل الناس يأثون سواق في معاصي تخلف عنه الإيمان الواجب صحيح؟ فهو الآن لا يجزم بإيمانه فهو يقول أنا مؤمن الآن إن شاء الله وكذلك هو يتمنى ان يموت على الإيمان إن شاء الله يموت على الإيمان لكن هذا أبو الحزن أشعر يا جماعة الأشائر قالوا الإيمان فقط هو الإيمان نستثني به والاستثناء بالمآل يعني أنا مؤمن الآن وأتمنى أن أكون مؤمنا كذلك عند الموت ويبزن بإيمان فإنتم هذه القلودين هم يستثنون في الإيمان الان ما دام ان الايمان عندهم التصديق فيما يتعلق بالخبر فالنهاية يرون اي نوع من انواع الكفر فقط ضد التصديق وهو التكذيب فقط الزحوث فقط هذا هو الكفر عند اهل البداع ولذلك هم الذين يشترطون الاعتقاد في ما هو كفر عملي هؤلاء لما كان عندهم الإيمان هو التصديق فضد الإيمان هو الكفر ضد التصديق هو التكذيب الجحور لو أن رجلا عندهم سجد كما قلنا لو أن رجلا قام بعمل من أعمال الكفر التي هي ضد التعظيم التام والثبتل التام والعبادة والثمام التام قام وبسق على كتاب الله فهذا هل هو عندهم يكفر هو الأصل لا يكفر لكن لا يستطير ان يقولوا ان هذا الرجل لا يكفر لا يستطير لان سيوف اهل المله عليهم كيف رجل يدع على المضى وتقول لا يكفر فقالوا يكفر لكن هل كفر بهذا العمل لا يكفر هذا العمل لا يكفر عندهم لا يكفرون بالعمل ولكن يرون ان هذا العمل دليل على عدم وجود التصديق في القلب فهم يجعلونه ثمرا من ثمار عدم التفضيق في القلب فيكفرون لا بالعمل ولكن يكثرون بعدم التفضيق ممكن للرجل يجلس على المصحف عنده ومع ذلك موجود التفضيق في القلب ممكن ممكن. ولذلك يقولون نحن نحكم عليه احنا قلنا لما رجل اهل السنة لما قلنا ان رجل بات على المصحف هل كفر ظاهرا وباطنا ظاهر باطن كافر باطن <تصفيق> ظاهر كافر باطن كافر لكن هؤلاء انه ممكن للرجل يكون مصدق ومع ذلك لا يجوت على المصحف ممكن ممكن وممكن عندنا رجل يصدق وان القرآن من عند الله وان محمد رسول الله والقرآن كلام الله ويعتقد انه يجب احترام القرآن وممكن بعد ذلك ان يجوز على المفاق ممكن قامة المسلمين على من ينتسبون الاسلام في هذه الليلة يفعلونه الان المسلم لما يأتي ويسب الله واحد يسب الله هذا المسلم المعاصر اليوم كثير المسلمين يسبون الله كافر. واحد سب الله شتمه قال فيه قول لا يتقول الى احسر الخلق حاشا وكلا هل ان يصيبه بعض ما يفعل المفترون هذا الرجل ممكن يكون مصدق الله عز وجل ان الله عظيم بل هو كذلك ويعتقد انه يجب ان يحترم ويقدس الرب ماذا كل هذا يعرف ذلك ويصدقه ومع ذلك عمل عمل كفر لان ما جاء ما اقرى بان يعظم الرب ولا اكتزم بالعقد نقض عقد الالتزام صحيح؟ عندنا بهذا الحمل هم ممكن هذا وجدنا في الواقع من يقوم بعمل من اعمال الكفر الاكبر معود للتصديق في القلب اذا هم يقولون بامكانية ان يكفر الماء ظاهر مع ايمانه في الباطن؟ ممكن ممكن؟ ولذلك يقول نحن نحكم عليه في الظاهر أنه كافر لكن ممكن يكون للجنة وقتله حدا بحكم الدنيا لكن ممكن يكون في الآخرة مؤمن ويدخل كذلك مع عبيبك في الجنة ولذلك هم سموا خرجوا من الورطة قالوا في كفر حقيقة وفي كفر مجاز كفر الحقيقة هو ضد التصديق كفر المجاز هم في الأصل لا يكفرون الأصل لا يكفرون لكن هم يخافوا ان لا يقولوا كفر يخافوا الا باشتراط الاعتقاد وكيف نعرف الاعتقاد يجي الرجل يوقف يقول ما قال الشيخ هديك اليوم قال لا اكفروا رجل حتى يصعد المنبر يقول للناس انا كافر لا, حتى لا يقول احدا اني كافر لا المسلم يقول انا مسلم الضال يقول بل كان قريش تزعبه انهم هم اتباع منك ابراهيم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمناهم كفارا احمرت ونوفهم غضبوا جدا نحن كفار نحن أولى الناس بإبراهيم أين كفرنا أين كفرنا يا محمد نحن لا نعبد الأصناع نعوذ بالله نعتقد أن هذه لا تنفع ولا تبع فقط نحن هؤلاء جماعة صالحين فلما ماتوا أردنا أن نقرب إليهم بعض طاعات ليقربون إلى الله احنا انجاز لا نستطيع النجس ان يقوله العظيم يا رب فلا بد لما يكون الرجل مذنب ويريد ان يتقرب للملك يجعل بينه وبين الملك لا تطع كذب هذا الكبر هذا نقاش من؟ اهل قريش انتم هذه القضية اذا هؤلاء الجماعة الذين قالوا الإيمان هو التنفيق هؤلاء من اكبر المصائب على امتي محمد عامة المسلمين يقولون بهذا الطول ليجعلون ان شرط الكفر باعتقاد وماذا والجحوان ان يجهد المرض لما رجل اتشرح قال للناس عندي دستور هذا انه منزنه فانه يقتل بعض الناس بظن ان التشريع لما يكون اخف من الحكم الشرعي يكفر المرض انما نقول إن التشريع عقلا من حكم الشرع ما له يعني لو جاء رجل وقال الحكم عندنا من بنا فقط حل لنا ان نقتله في شرعنا هذا العمل ما حكمه بالشريعة هذا كفر اكبر ولا اصغر اكبر جماه للمله على ان التشريع عمل من اعمال الكفر الاكبر الآن هل هذا الرجل حتى يكون عند أهل البدع كافر ما يشترقون له أن يستحل أن هو استحلال تكذيب الله استحلال أن يقول حلاله الله يقول حرار فأن يكذبه فقط أما هذا العمل فلا يصلح يكون مكفرا فلا بد من شرط الاعتقاد بالاستحلال والغريب يا إخوتي أن محمد بن عبد الوهاب كان كل كتبه وكتب ابداع ابنائه ودعوته كان من اجل تفهيم الناس هذه القضيه اقرأوا كتاب كشف الشبهات وتوي صغير يعني ان شاء الله عطيني بعض اخوانيكم ولا صوروا الكتاب صغير جدا وقد في هذه القضيه قامت البيان على ان الاعتقاد ما يسميه الناس اعتقادا ليس شرط الكفر لانه حينئذ لا يرى الا كفر الربوبيه ولا يرى كفر اللاهوت لا يرى كفر النيه هي الغريب أن هذه القضية هي دعوة الشيخ عليه رحمة الله ولكن الذين ينتسبون للدعوة الآن هم أبعد الناس عن هذه القضية من الذين يتسمون بالسلفية وغير ذلك أو الذين يرفعون هذه الشعارات كذبا وزورا هم أبعد الناس عن هذه القضايا ويشترفون الأثقات فأنتم هذه القضية ماذا جرت هنا المصيدة ماذا جرت هذه القضية على أمتنا من ولاية من, من بلايا ومصائب؟ ماذا جرت؟ أين أثمر الكفر؟ أين أثمر؟ هذه القضية يجب أن نبينها. فهمت هذه القضية إذا ما فهمناها؟ هذه هي التي الفارق الكبير بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج أهل البدع في الحكم على الأشخاص. بين تيمية عليه رحمة الله في كتابه الصارم السنون. عندما ناقش بعض أئمة الحنابلة في سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي عمل من أعمال الكفر الأكبر، فجاء بعضهم وقال وهذا السب صاحبه كافر لأنه لأنه كذب رسول الله واحد ما بسب حتى يكذبه، اعتبر من تأنيه شرط الاستحلال. تعتبر بالتنية عليه ورحمة الله شرط الاستحلال للحكم على هذا الرجل بالكفر ساد محمد صلى الله عليه وسلم الجميع قول المرجع الجميع المرجع صاحبه اخواني هذا شرط باطل في دين الله عز وجل للحكم على الاشخاص الان ماذا اثمر نحن هنا ماذا يهمنا في هذه القضية ماذا اثمرت في واقعنا ماذا اثمرت أولا مما أثمرت فيه لما قال لما انتشرت هذه المقالة مقالة السوء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصار المرء يجري أن يعتبر نفسه مسلم وهو يعتقد فقط ما جاء به الإسلام فقط يعتقد أما أن, أن يقوم بالأعمال فليست شرقا في الحكم على رجل بالإسلام والمهمال ليس شرقا نمتل الرجل وذلك هؤلاء القوم المرجعات تصوروا لنا رجلا مسلم ومؤمن ولا يقوم بأي عمل من أعمال الإيمان اللي هي انتفال الأعمال وقال عنه أنه مسلم وهذه النقطة داله ابن القيم عليه ورحمة الله في السفاة والصلاة فهذه فارق كذلك بينما الرجل دعا أنه مسلم ولم يقوم بأي عمل من أعمال الإسلام ما حكمه الكافر كيف تعرف أن هذا رجل لا يقوم بأي عمل من أعمال الصلاة كان غيرها أضيعا الان نرجع الناس الى ثمار هذا القول المنحرف فكروا معنا قليلا انتبهوا الى المصيبة والفامه التي وقعت فيها الام اولا تركوا الاعمال تركوا دين الله وتصوروا انه يشفي المرض من الذي استغل هذا الانحراف كل دين في الدنيا يا اخواني كل دين في الدنيا يطرح ما يوجد في الدنيا دين أبداً إلا ويطرح هذه القضايا وهي أن يأتي بأخبار وثانيا أن يأتي بأحسب هذا هو الدين دين يصدق الخبر ودين يمتثل الأمر لا, لا يوجد في الدنيا وقد يطلق الدين على الخبر لوحده وقد يطلق الدين على حكم كما سمى الله عز وجل ما كان يأخذ قاه في دين الملك هنا كلمة الدين على ماذا اطلقت؟ على حكم حكم الملك على تشريع الملك قضاء الملك حكم الملك وقد يطلق الدين على أخبار كما نقول يوم القيامة يوم الدين واضح إخواني وهو من مسائل الترضي واضح فالدين قد يطلق على أحد مذاك الدين هو السامي للأمر الآن كل دين في الدنيا لابد لهم من اخبار لابد لهم من احكام الان نأتي الى النصرانية مثلا فيها اخبار المسيح يجب ان تعتقد المسيح هو ابن الله وهو الله على خلاف بينهم يجب ان تعتقد على خلاف بينهم الهناس جنة وناولة هي الهاوية التي كانت وضغورة بينهم بسور واكد عندها اخبار هل عندها احكام ما هل تبع تشريع معين لقضية الأحكام نعم قائدة دعمة لله لله وما لقيصر, لقيصر فقضايا الأحكام الدنيوية كيف تبيع كيف تشتري كيف تتزوج كيف تعمل سياسة هذه متروكة للناس وهي جد سمى مالة نصرانية يعني من الذي في النصرانية من الذي أعطى الناس حق التشريع في الأحكام من الدين نفسه النصرانية نفسها أعطت للناس قلت الناس لكم حقا تشريعوا وأما قضايا الأخبار فهي حق لي فهي التي أعطتهم الحق وهي التي سلبتهم الحق إذن هي دي اليهودية نفس الشيء الشيوعية هل فيها أخبار لما بتقول ما في جنة ما في نار ما في الله تطرح قضايا أخبارية ولما جاءت من الأحكام هل وضعت للناس تشريعات؟ نعم الاقتصاد هذا له اسلوب معين السياسة لها اسلوب معين الاجتماع ماركس قال ما في اسرة الاسرة من علامات النظام البرجوازي يجب الناس يصيروا مثل قانون لينين قانون 2017 قانون كأس الماء لما واحد باقش وانظروا على اي بيت ويطرق البيت ويشرب كأس الماء ولما واحد يصيبه الشبق يطرق اي بيت ويطرق حادته كالحما نظام هذا الاجتماع وضعه، والنظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي إذا إخوان الشيعية تحمل أخباراً لا هذه قضية من هي الدين، هم من على الدين الآن، الآن يأتي المسلمون يعتبرون أن الدين فقط هو. على. الذي يأتي إليه المسلمون المبتدعون وهم عامة أهل المنة بعد القرون المصدلة وبعد غلبة الأشائر للأسف بعد أن جاء أعمد كبار نشروا الفكر الإرجائي على رأسهم الجويني الغزالي الرازي هؤلاء الكتل الكبيرة ليس الآن مكان يعني ذكر كيف تم الأمر بطريقة فهم يا يرون الدين لا انا واحد متبين لا امانات متبين عند الناهل من الله رجل بيصدق يعني بيقول القرآن حق فهذا متدين حتى صار الان يميزون بين المؤمن والملحب بقى القضية فقط ان هذا دا تختلف بوجود الله وهذا لا يحترف صحيح? الان في هذا الزمان يعتبرون هذا مؤمن وهذا كافر من المؤمن فقط لن يقول هو موجود ولذلك يصحق نيوت المؤمن وهذه المفيدة ما لا نقولها جزاسا أبو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المسلم وقاتل هذا المفيد وهو رجل يعتبر بعض السلفيين إله حتى الشيخ الزنداني عندما يتكلم عن الإيمان يتكلم عنه بأي مفهوم عندما يتكلم للناس ويعطي الدروس المحاضرات كلها في إثبات الربودية كتاب حتى اسمه كتاب منتشر اسمه تيحيد الخالق على ماذا يتكلم في تيحيد الخالق فقط إثبات وجود الله وإثبات أسماءه وصفاته فقط ولا يتكلم عن تيحيد الخالق وهو تيحيد وفعلنا لله عز وجل لا يتكلم عن لا نعبد إلا الله لا ولما لا يتكلم هذا المرحل المسائل يقع في الطامة الكبيرة بعد ذلك كما ترون مع احترامنا لألقاب وعظمة فأولئك الذين ذكرناهم لكن الحق حق يصبح فإن قال القضي الأمة لما تفهم فلان متدين فقط يدخل فيها الأخبار ويزيد قليلا وهي أعمال النسوك أهل البركة لأنها حق الله لأن الله واحد في أسماه وصفاته وذاته فحقه أنه بمثلوم ماذا؟ النسوك يصلي ويصلي أعمال النسوك يذكر الله مصبحته تلف على الكرة الارضية ولحيته الى نصر ساقي كتبه وهكذا الدين عند الناس فقط في هذه الامر اما قضايا انتثال حتى لو ان رجلا عندهم قام وصدق بالاخبار ولم يمتتل الاوامر ايش انهم؟ الان بريطانيا عندها وان المشيخ ملك فيها ان تصبح مسلمة ما هو المطلوب منها فقط صرق القرآن صحيح ومحمد نبي والدليل على بارك لا إله إلا الله محمد رسول الله حلونا الإشكال بيننا وبينكم وانتهى أما أن تغير نظام اقتصادها تغير نظام السياسة تغير نظام الاجتماع لا. الآن ما الفرق بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية ما الفرق ما الفرق في في نظام الحياة قيم الحيات الحضمة التي تحكم المجتمع ما هي نافذ نافذ بين الأردن وبين بين بريطانيا وبين مصر مصر فقط هؤلاء جماعة بيجي هذا الخبيث بيقول دين دولة رسمية هو الإسلام اسمه في الدين عندهم إنه القرآن حق إحنا جماعة بنصدق القرآن حق ولا نقول كما يقول النصارى إنه محمد مفترق الذهاب هذه خطورة هذه المسألة الآن المسلمون لما وقعت بهم هذه المصيبة صاروا يجعلون الكفر اللي هو ضد التدين الإسلامي عندهم هو من أتى بأخبار مناقبة عن أخبار القرآن والسلم أما واجل جاء بأوامر وتشريعات ودين متعلق بالأحكام بالولاء والبراء بالقضاء والتشريع المخالص لأحكام القرآن فليس هذا بساس إذن هم لما بيقولوا عن جماعة كفار بنظروا لأين فقط الأخبار الآن النصرانية عندهم كفر المسلمين لما يكونون بكفرها لأنها فقط الأخبار أما وضعها ما يقلسر لقلسر ومالا لله لله ما هو يقولها سيد تنطاوي كمان واضح الآن الاشيوعية لا ناتي الى الشيوعية الشيوعية تطرح بكل الناس عندي اخبار مناقبة لاخبار القرآن للسنة تقول ولذلك هم سريعا جدا ل... مع غبائهم الشديد اكتسبوا الشيوعية يعني مع غبائهم الشديد لماذا؟ لانها مساعدة قبل أخبر. لو واحد قال كله انه ما في ثنو نار هذا كافر افعاد يقول ما تكلموا انه لو, وضع لو واحد جاء قال مو في احنا قضايا الاخبار ما لنا فيها نحن نريد ان نضع نظام الشراكه فقط هل هذا كافر عندهم؟ اه هذا رجل اشتراك مسلم مو في الشراكه مش موجود الا غير موجود فلذلك السيئيه عندها ولاق ف بقوة لماذا لأنهم طرح قضايا الاخبار قضايا الاخبار التي لا ينبغي التدخل فيها منازعتها هي اخرى من الذكيه ولذلك الان سنتكلم الشيوعيون ادركوا خطاهم على لاكن البرستريكه التي تستمر برستريكه لعقود دهات تقدم لتلحق بركب فرقة اخرى التي هي اثمرت في بلاد المتدينين الارضية اللي هم المسلمين وهي فرقة العلمان الان الشيوعية تطرح تقول انا اعتبر هذا هو اللي ما يسمى حادث البناء انه امرار الشيوعية من خلال عقيدة القوم لا ينقضوا عقيدتها لا يجي قلوله محمد كذاب أو القرآن كري بقضايا تركوها له لكن الاشتراكية تنشيه من غير مناقبة عقائد الناس هذا هو عادة الجناء الحقيقة هذا وهذا صرح به أكثر من خنزير من خنازير هل هي يفشيت لأنها جماعة جاءت تطرح دين عند الأمة لكن الإنمانية تطرح دين عند أهل الملة لا تطرح دين الإنمانية هي طبعا الادينية والنصمانين يا اخوه اذا اخبرت تت... الاحكام تتوفى يحط بمن ما لا ماذا تقول نحن في مسائل الاخبار لا نتداخل تقول محمد رسول الله انت حر تقول محمد كذاب انت حر كل الذين انتحروا القران كلام الله وحرقوا الكتاب القران كلام سحر وشوه هذا لا دخل لنا قضيه ما لنا فيها يا احمد جنوا نار خاب ملائكه وجنوا سحر هذا كلام لا نتدخل فيه كن كما شئت في هذه المسائل واعطوهم هامش في مسائل النسب هامش حتى يعني لان مسائل النسب تعرف اسمها عند المله ماذا عباده ما صارت اسمها هذه القضايا ما بتأثر عليهم كثيرا لا نتدخل نحن نظامنا في هذه القضايا السلام اللي هي الاحتام اولا الاقتصادية السياسية الاجتماعات اذا لماذا النصرانية لا تتدخل في قضايا النصرانية آسف يعني تتلاغم معها النصرانية تبع أخبار لكن الأحكام للمسؤل المسؤل المسؤلين هذا بعض الأحكام الخاصة بتقول ممكن لا يزن الرجل بأمه لا يزن قضايا لكن لا تؤثر على المسؤل العامة في أساس النظرة من له حق إعطاء الأمر قدت هذه اللازينية اللي هي العلمانية قالت للناس نحن مسائل الأخبار لا نتدخل فيها. نحن بيننا وبينكم الأحكام لما يأتي من يضع النظام الاقتصادي من؟ لابد أن نرجع إلى قضايا معينة فيها الاقتصادية قالوا النظام الحاكم فيها هو الرأس المالية لابد الألمانية تنظروا الاقتصادية ما هي؟ والسياسية الديمقراطية والاجتماعية اللي بسموها الحرية الاجتماعية اللي إغرالية وما تسمى اللي هي الحرية الاجتماعية مفهوم هذه القضية؟ المسلمين عندهم الكبرنة هو المتعلق بالتصديق فشاء الجماعتهم قالت لهم لما الإيمان عندكم متعلق بالتصديق فإنتم المؤمنين القضايا الأخرى ليست من الإيمان هذه لا تضروا إيمانكم فنحن نتدخل فيها من خلال فكر الإرجاء الذي يرى الإيمان هو التصديق ولا يرى الإيمان هو امتساد هل رفع صوته بأنها صفور نعم لكن عندما تأتي العلمانية رجل بقول أنا علماني هو رايح بشوف بصلي ويوجد ويقرأ, ويقرأ القرآن ويجد ويذهب إلى العمرة ويمكن لقلحته وما شبه كيف يكسر هذا الرجل الرجل وبعد ذلك يقول انا مسلم والقرآن حق وهو دستور الامة طبعا دستور الامة ما هي مفهوم مفهوم وعطاه له اخبار اما دستور الامة يقول له اجند ارجم اضرب اقتل عاد الكفار حب المؤمنين انصر اولياء الله القضايا كلها تحت قدمي يا ضاحة فلذلك العلمانيون ليسوا كفارا الامة محمد دان مسلمين لانهم لا يتدخلون في قضايا الأخضار هل بأي بيئة نجحت العلمانية مع أي فكر مع الفكر الإرجائي بذلك الآن سهل جدا مسلم ديمقراطي مسلم وأثماني مسلم لإبرالي لا حر يضع النظام ولا حفظ بعد ذلك ولا يجوز لأحد أن ينازعه في هذه القضية هذا الواقع الذي نعيشه وأثمره فكر الارجاء مع استغلال ما يسمى بالعلمانية والعلمانية وهو لفظ الخطأ في الحقيقة لكن هذا اللفظ الذي يستخدمه لأن العلمانية نسمى الإيمان للعلم هل عندنا أهل من العلم هل الكفر هل الكفر ولكن هذا الاستخدام المصلح اللي يستخدمونه كذباً وزوراً لأنهم لا يستطيعون يقولوا للناس جئناكم بالله لا يستطيعون لأن مناقض لا ديني يعني كافر لأن الناس كل الدين عندهم هاي واضحة معنى لا ديني يعني ملحد ملحد فلذلك فكر الارجاء كان هو التربة الطيبة التي أفردت أو التي جنت العلمانية الكافرة من هالأفر عشان المسلمين صعب جدا يكفر واحد علماني ما الصعب في بها ديمقراطي ويقوة وكافر بل حتى الآن يا إخوتي والله قابلت مشايخ يرفعون راية السلف والسلفية لا يكسرون الشيوخ. نعم يقول يقول أحدهم يقول أشيع أشيعي كثر هذا أشيعي كثر. يقول لا ليس ليس كلهم لا نستطيع أن نظن أن كل شيعي كثر. لما قال والله زرت روسيا ورأيت بعض أعضاء الحزب الشيعي يصلي. الان البعثية نفس الشيء وهكذا فصل مسلم بعثي مسلم علماني مسلم وهذه قضية غير مهمة لديهم هذا ما هو ما افرزه قضية الايمان والتصديق وكما ترون الطامة كبيرة والمصيبة عظمت هؤلاء القول حتى يعتقد حتى يعتقد لما يعتقد ويقف على المنبر يقول الاسلام لا يصلح الاسلام غلط الاسلام جهل الاسلام تخلف هنا ايه بدين كافره وبل بعضهم ما بكافره بقولين كنوا يقصد المسلمين مش الاسلام يعني بعض الناس بيقول والله لا اريد ان اسلم بيجوا المشاهد بقولوا كيف عاد كيف انت يا مسلم <تصفيق> انت مسلم <تصفيق> يا جماعة انا ما اريد الاسلام يقول لا لا لا محبط يا رئيس مسلم يعني بعض الناس يظهروا يعني النهار والله لا نريد والله حكامنا بملء أفواههم وعركاتهم وأعمالهم يطيحوا للنهار والله نبغي بالإسلام والله لا نريد محمد ولا جيش محمد وإذا جاء محمد بجيشه سنحاكمه جاء وقول لا, لا لا والله هذا مسلم لا نريد الإسلام وينصر أن يكون هذا ما افرده فكر الارجاب في امة محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم الان الان بالاسف هذا الفكر المنحرف لم يجد من المشايخ ما يستحق من ان يهبوا بقوة من اجل مجابهته بخرج واحد خارجي منطل خارجي تموم من الخوارج الان هؤلاء جماعة فكر مصطفى ذي مصير كم عددهم ايش اثرهم جماعة السنين لات السنين تكشر مصر، في مصر على أثرهم في مصر إيش سرهم؟ سليم جماعة لا يعدو عددهم أن يكونوا مئة أو خمسين أو ستين. كم من المؤلفات ألّفت عليهم؟ كم من الخطب قامت ضدهم؟ كم من الندوات؟ كم من المشايخ تكلموا؟ والصحف والكأن الدنيا فقط لا واحد من الخوارج. أما التسعة عشر الأمة. من المرجى ما تجد كلمة واحدة، ما تجد كلمة واحدة، ولذلك الحقيقة لا نخاف من ذكر الخوارج، لا نخاف، لا نخاف من ذكر الخوارج، الخوارج لم يكونوا يوم من الأيام طامة كبيرة، لكن الطامة الأمة تخرج من أمة محمد بسبب فكر الارجاء، ولذلك الصدق الشعبي عندما قال المرجى شر من الخارجين. الراجل باسم الاسلام باسم الاسلام يدمر الاسلام ويدمر ويدمر الامه ويخرجها من المله المرجئ شر من الخارجي لكن ما في احاديث تقول والمرجئه شر من الخوارج في احاديث عن الخوارج لانهم اول بدعه ظهرت لكن